بارك لك ربي يا بدر نور قلبك وجهك واضع. بارك لك ربي يا بدر نور قلبك وجهك واضع. ولذو كبارك بارينا هو مولى ذجود ذجود مرحا. عقلي ينشد طربا طربا مرحا قلبي ورابي ينبد فرحا عقلي ينشد طربا طربا مرحا شايت لك في في أعماقي Cemaat kariye, ve mola muzdul, muzdul ve Ya ya Rabbi El Koni ve Malik O, nasaluk Allah, ma Allah merzuk O, fi dunyana, zulujun ve زوج ومنك منك يقربه. زوجك بارك مريم وعنونا زوجه للوجود العقا يا زوج صديق الغالي إشاء هو زوج لا ليس بالأحلامي يا زوج صديق الغالي شاء هو زوج لا ليس بأحلامي ونعم الخلق ووجمله وستظهر لك تلك الأيام. ستظهرناك تلك الأيام Hani Allah wa islam fa wa islam قطبان أنت جاميس كل يسود الألم فاطب إذا لقى قطبان أنت جاميس كل يسود الألم ليسود الألم ليسود الألم